قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وكل ضلاله في النار ثم أما بعد من الأسئلة التي وردت إلي ولم يسعفني الوقت سابقا في الإجابة عليها منها سؤال من محمد من سوريا يقول أعمل بتركيب الصحون اللاقطة يعني أطباق الدش وأقوم بضبطها على جميع الأقمار فهل هذا جائز أفيدون أفادكم الله الجواب أن جواز ذلك وعدم جوازه مرتبط بالاستعمال فإن كان الاستعمال صحيحا فيما يفيد وينفع فإنه يجوز وإذا كان ذلك فيما يسيء وفيما يضر فإنه لا يجوز هذه الأطباق نفعت كثيرا من الناس كما أنها أضرت كثيرا من الناس تستطيع أن تجعل بهذه الأطباق بيتك جامعة إسلامية تصحح فيها العقيدة وتصحح فيها الأخلاق وتعرف فيها الأحكام العملية وتستطيع أن تستوعب من خلالها الوعظ والإرشاد كما هو شأن المشاهدين لنا الآن ينتفعون بالقنوات النافعة التي تبدد جهالتهم وتنفعهم في دينهم ودنياهم أما من استخدمها فيما يجعل بيته كأنه كباريه فإن هذا لا يجوز فالأصل في ذلك قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان كما أنه اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا. سؤال آخر يقول ما الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية الجواب مع الاختصار أن البنوك الربوية تقرض بفائدة وتقترض بفائدة. الفرق بين هذه الفائدة وتلك هو دخل البنك وأرباحه. فهو يقترض بربا ويقرض بربا وفرق ما بين الفائدة هو دخل البنك. والمفترض في البنوك الإسلامية أنها تستثمر أموالها في المشاريع النافعة. وتجعل حصّة من هذه الأرباح للمستثمرين فيها والمودعين فيها تتغير هذه الفائدة بتغير الأرباح وليس لها نسب ثابتة ولا تجعل نفسها كهذا الذي يقول أنا أشغل أموالي ماذا تفعل بتشغيل أموالك يقول من من أراد مبايل أتيت به من أراد أجهزة تلفزيون تلاج غسل أتيت به من أراد أقمشة ومن أراد ملابس أتيت بها ومن أراد كويتش سيارات أتيت به ومن أراد طوب وزلط ورمل أتيت به أقول له أنت تاجر في أي هذه الأشياء هو في الحقيقة ليس تاجر إنه خالف هدي النبي محمد صلى الله وسلم الذي قال لا تبع ما ليس عندك وقال صلى الله عليه وسلم لا ربح فيما لا يضمن الذي يخالف هذين الحديثين يقع في الربى لا شك وأنت ترى الخطوة التالية لذلك حينما يأتيه الزبون ويقول له أريد كذا يقول والله أنا مشغول الآن وعند مشوار خذ هذه النقود واشتري الذي الل تريده وانت عارف الفيدة كامل تقول السائلة يقول السائل زوجتي بتحلم بانها جالسة في المقابر ارجو التفسير الزواب ان في قناة الخليجية برنامج لتفسير الاحلام هو اولى بهذا السؤال تقول السائلة ذهبت إلى مكة لأداء العمرة ونزلنا بالميقات وفعلنا ما يفعله المحرم لكنني نسيت أن أقول لبيك اللهم بعمرة ولم ألبي حتى دخلت الحرم وأديت الطواف والسعي وقصرت فماذا علي الجواب ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما رحمة الله تعالى إلى أن التلبية سنة وأنه يستحب اتصالها بالإحرام فلو نوى النسك ولم يلبي صح نسكه دون أن يلزمه شيء لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية يقول السائل والدي لا يرضى عني إلا إذا عملت معه وأنا عندي عمل ومتزوج وعندي أربع أبناء فماذا يفعل؟ أقول له أطع أباك ما لم يأمرك بمنكر وإنك إن أطعته ملأ الله عز وجل حياتك بركة وإن الله سبحانه وتعالى فطر الآباء على أن يعنوا بأمر الأبناء وأن يكفوهم حتى ولو تزوجوا يكفوهم وأبناءهم فلو كان له عمل له أن يوكل على عمله آخر ويعمل هو مع أبيه برا بأبيه ويطيعه ما لم يأمره بمنكر ونحن في انتظار أسئلتكم على الهواء مباشرة لمن أراد أن يسأل سؤالا نقول نحن اليوم التاسع من المحرم وغدا العاشر من المحرم هذان اليومان يعرفان بتسعاء وعاشوراء فما موقف أهل السنة من يوم عاشوراء؟ أهل السنة في يوم عاشوراء يستنون بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وسوم تاسعاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي جاءت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق وأغرق عدوهم فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى من بني إسرائيل فصام وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام فقال الصحابة يا رسول الله إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل أو إذا كان العام المقبل صمت التاسع يعني مع العاشر فهذه أهل السنة في هذين اليومين صومهما ولكن أهل السنة والجماعة وسط بين فئتين ضالتين الروافض والنواصب الروافض هم الشيعة والنواصب هم الذين ناصبوا عليا رضي الله عنه العداء فهم على الضد وأهل السنة وسط الوسط الخيري الذي أخبر الله عنه سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطة فماذا يفعل الروافض الشعة في هذا اليوم إنه يناسب. ويواطئ يوم قتل الحسين رضي الله عنهما فتقيم الروافض مأتما كبيرا كم عمر هذا المأتم هذا المأتم عمره ألف وأربعمائة سنة مأتم عمره أربعة عشر قرنا وما زال ولما هزال سؤالان لماذا هذا المأتم مقام طيلة هذه القرون وهذه الأعوام والنواصب على الضد من ذلك يفرحون بهذا اليوم ويصنعون الحلوى لأنهم كانوا يعادون علي رضي الله عنهم ويذكرون حديثا ضعيفا بل موضوعا يكذبون به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه في السنة كلها إنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ويريدون, ويريدون أن يفعلوا الضد مما يفعله هؤلاء الروافض أي الشيعة ونحن أهل السنة وصلت بين هاتين الفرقتين الضالتين فما هو هدي القرآن بالنسبه لمصاب قتل الحسين رضي الله عنهما هدي القرآن يقول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يفعلون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس من من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية إن هدي أهل السنة هو هدي القرآن أن يسترجعوا عند المصيبة ولكن لا يلطمون الخد ولا يشقون الجيب وإن يفعله الشيعة أكثر من ذلك يبطحون الرأس ويسيلون الدم على الوجه وليس هذا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل يتصور عاقل أن يقيم مأتماً يستمر ألف أربعمائة سنة؟ إلا لهدف خبيث ألا وهو الطعن على الفرق الناجي المنصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي يوم الله وهم كذلك فأهل السنة هم, هم الطائفة الناجية المنصورة لقد نشأ الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدة شباب أهل الجنة نشأة كريمة في عز الإسلام وتوفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في سن التمييز فنشأ مكرمين مبجلين محترمين وسط المسلمين يفرح بهما كل مسلم فأكرم الله عز وجل الحسن رضي الله عنهما بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى اتصال أمال من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا سيد خلاني عندي أصلي جموع من يفرح هل صلاة صحيحة؟ أعيد السؤال تاني لا هل يمكن أن يكون في الصلاة أولي من يمتحون فيه نفسه صلى واسمه عليك ونلوش <تصفيق> الجو... الجواب على هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته أسلاسا صلى صلى أم أربعا فليبن على اليقين وهو سلاس ومن شك في صلاته هل صلى إثنتين أم ثلاثا فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويدعي الشك فإذا ما كانت في الحقيقة خامسة فإنه يجبر ذلك سجدتي السهو فإن سجدتي السهو إذا كانت الصلاة تمة كانت ترغيما في الشيطان وإذا كانت ناقصة أتمت عليه صلاته فالمسلم في سبيل دفع هذا الوسواس يبني على ما استيقى وهو الأقل ويطرح عنه الشك وهو الزائد ويجبر ذلك سجدتي السهو ويخرج المسلم من صلاته وهو مطمئن أنها صلاة صحيحة لقد نشأ الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة في عز الإسلام مكرمين مبجلين يفرح بهما كل مسلم فأكرم الله عز وجل الحسن رضي الله عنه بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وقد حدث ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه تنازل عن الخلافة وحقن دماء المسلمين كان سيدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الله عز وجل الحسين بالشهادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تامية أكرم الله عز وجل الحسين بالشهادة كما أكرم أباه عليا بالشهادة كما أكرم عمه جعفر بالشهادة كما أكرم عم أبيه حمزة بالشهادة لينال الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى ولكن كيف يطعن على هذه الأمة بأسرها؟ هناك اتصال من الكويت مشعل تفضل يا مشعل. تكلم هذه الثاني. تفضل. شلون التعامل؟ الحمد لله. اللي بنسألك عن اليوم التاسع صوم والعاشر. نعم. بعدين قالوا إذا تصوم بعد يوم يعني مثل العاشر والواحد عشر مثلاً يجوز ولا ما يجوز هذا؟ أقول لك. أن من لم يصم التاسع مع العاشر فإن العلماء قالوا يصوم مع العاشر الحادي عشر هذا من لم يعلم بأن اليوم التاسع وسيصوم الغد العاشر فيضف معه يوما كما قالوا العلماء ولكني أقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لا لأصومنا التاسع مع العاشر فمن صام التاسع مع العاشر لا يصوم شيئا معهما إلا أن يكون يوم الاثنين لأن من عادته أن يصوم الاثنين والخميس أكرم الله عز وجل الحسين بالشهادة كما أكرم أباه وعمه عم أبيه ليدرك الدرجات العالية فكيف يطعن على سائر هذه الأمة الخيرية بأن حفنه ظالمة قتلت الحسين رضي الله عنه فهل تزم هذه الأمة بأسرها لأن فيها الحجاج بن يوسف الثقفي سفاك الدماء أم أنها تمدح لأن فيها مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأفضل من عمر بن عبد العزيز الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الحقيقة أن تاريخ الإسلام يمثله إنجازات أبي بكر وإنجازات عمر بن الخطاب وإنجازات عثمان وإنجازات علي هذه تمثل تاريخ الإسلام لكن لا نأتي على السلبيات والسقطات ثم ننفخ فيها ونكبرها لنصد بها عن سبيل الله سبحانه وتعالى ونزهد الناس في أهل السنة والجماعة إن إنجازات أبي بكر رضي الله عنه في حرب الردة وإعادة الناس إلى الإسلام إن إنجازات عمر بن الخطاب في الفتحات الإسلامية حيث تهاوت صروح ومعاقل الروم وتهاوت ممالك الفرس في عهد عمر بن الخطاب ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما طعن قال له أبشر يا أمير المؤمنين لقد أسلمت فكان إسلامك عزا نعم كان إسلامه عزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام فأصابت الدعوة عمر بن الخطاب لقد أسلمت فكان إسلامك عزا ثم هاجرت فكانت هجرتك فتحا وتوفي عنك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ثم وازرت الخليفة من بعده فضربت من أذبر بمن أقبل يعني شاركت في حروب الردة ثم توفي عنك الخليفة وهو عنك راض ثم وليت فعدلت وسع الله بك الأمصار واجاب بك الأموال وأدخل بك على أهل كل بيت ما يوسع عليهم دينهم ودنياهم ثم هذه شهادة فأبشر يا أمير المؤمنين ماذا قال عمر رضي الله عنه قال يا ليت الأمر يكون كفافا لا لي ولا علي تواضعا من عمر رضي الله عنه إنه عمل الأعمال العظيمة ثم يرى أنه لم يعمل شيئا كشأن من مدحهم الله عز وجل في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون باتوا يصلون ثم أصبحوا يستغفرون كأنهم مذنبون شأن المؤمن التواضع لله رب العالمين وعدم رؤية عمله فهذه هي أعمال عمر بن الخطاب وهذه إنجازات عمر بن الخطاب وكذلك سائر الحكام المسلمين من أهل السنة تعد إنجازاتهم هي تاريخ الإسلام فأهل السنة على خلاف الروافط وعلى خلاف النواصب لا يشيعون الفرح في مثل هذا اليوم ولا يحدثون مأتماً عمره 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أولى بموسى من بني إسرائيل هذه فائدة الفائدة الثانية لئن عشت إلى قابل أصمن التاسع يعني مع العاشر فهذه فائدة أخرى نحوم حول الفائدة الأولى من هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى من بني إسرائيل لماذا؟ لأن موسى كان مسلما يدعو إلى الإسلام وعيسى عليه السلام كان مسلما يدعو إلى الإسلام وكذلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم مسلمون يدعون إلى الإسلام فنحن أولى بكل نبي من أمته لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال تعالى يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له ماذا ونحن له مسلمون ويقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فكان خليل الرحمن إبراهيم مسلما وكذلك إسماعيل عليه السلام ويقول تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا الله عز وجل يذكر في كتابه أن يعقوب عليه السلام أمر أبناءه وبنيه من بعده أن يكونوا مسلمين من بعده كذلك عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أضركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين من المسلمين مع مين؟ من مع موسى عليه السلام وقومه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد أبناء علات يعني من أمم من شتى لكن الدين واحد ألا وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فهذه فائدة نحن أولى بموسى من بني إسرائيل يعني نحن نفرح بنجاة موسى وهذا اليوم نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى أن نجى الله فيه موسى من الغرق الفائدة الثانية لئن عشت إلى قابل لأصمن التاسع يقول العلماء يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أن يخالف بني إسرائيل إن مخالفة أهل الكتاب هدف مشروع أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فالمخالفة في يوم عشراء لهذا الحديث وكذلك سنن الفطرة روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب وهذا أمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ولم توجد قارنة تصرف إلى الاستحباب فهذا الأمر واجب يعني من يخالف عاصي يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وكذلك المخالفة في النداء للصلاة روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون يجتمعون يتحينون وقت الصلاة فقال الطائفة من المسلمين نتخذ ناقوصا ندعو به إلى الصلاة وقال الطائفة أخرى نتخذ قرنا أو بوقا ندعو به إلى الصلاة جرس كالذي عند النصار والذين قالوا بوق أو قرن كالذي عند اليهود يدعون به إلى الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال نادي إلى الصلاة ولما اهتم لهذا الأمر عبد الله بن زيد بن عبد ربه فرأى في المنام رجلا يحمل ناقوسا فقال له يا صاحب الناقوس بعني هذا الناقوس قال ولما؟ قال ندعو به إلى الصلاة فقال له الرجل ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال نعم قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فاستيقظ عبد الله بن زيد من النوم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق ثم جاء عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله إني رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد فقال عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق فإننا نخالف أهل الكتاب في النداء للصلاة فلا نتخذ ناقوسا ولا قرنا كذلك في استقبال القبلة يقول الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض فنحن نتميز بسنن الفطرة ونتميز بالنداء للصلاة ونتميز بالقبلة حيث لا يتخذها غيرنا كذلك منع الصلاة في المقبرة روى مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد وكذلك نحن نتميز في الأعياد ولنا عيئ ولنا عيدان نختص بهما مبنيان على عبادة الصوم وعلى عبادة الحج النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرآهم يلعبون في يومين يحتفلون بهما فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما يوم الفطر ويوم الأضحى فهذه الأمة تختص بالأعياد فلا تشارق غيرها في أعيادهم ولا تكسر سوادهم لماذا المخالفة؟ لماذا المخالفة لأهل الكتاب والمشركين هدف مشروع لكي لا تتميع هذه الأمة وتزوب في غيرها من الأمم وإذا حدث الزوابان لهذه الأمة في غيرها من الأمم فمن يدعو من ومن يستنقذ من ومن يأخذ بيد من إذا حدث هذا الزوابان إن خير أمة أخرجت للناس لها خصائص ولها مميزات فلا يحدث الزوابان في غيرها من الأمم فلماذا المخالفة؟ إن المخالفة وسيلة لمحافظة المسلمين على خصائص الإسلام ومميزاته المخالفة نوع من الحجر الإيماني فهو أشبه بالحجر الصحي والحجر الأخلاقي أن تمنع ولدك من أصحاب زوي أخلاق فاسدة ماذا تريد من ذلك؟ تريد أن تحفظه؟ من أن ينجر إلى تلك الأخلاق وكذلك الحجر الصحي بحيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض من أجل سلامة السليم واستبقاء للعافية فإذا كان هذا لعافية الأبدان أليس أولى عافية الأديان عافية الدين والأخلاق إن هذه المخالفة نوع حجر إيماني أشبه بالحجر الأخلاقي وأشبه بالحجر الصحي. إن الانحراف الطفيف في بداية الطريق ينتهي بالانحراف الكامل في نهاية الطريق. وهذا من المسلمات. فإنك تعجب بالمشركين والكافرين وبعد الإعجاب. تقلدهم في الهيئة والمظهر ثم الدرجة الثانية تقلدهم في الأخلاق والسلوك ثم يخشى عليك من الدرجة الثالثة أن تقلدهم في العقائد والأفكار إن الإسلام دين التسامح ولكنه يأبى التميز ولكنه يأبى التميع والتنازل عن تلك الخصائص خير أمة أخرجت للناس أمة متميزة ولكن لا يعني التسامح أن تزوب هذه الأمة في غيرها من الأمم إن التسامح إنما يكون عن قدرة واستعلاء إن التسامح تراه في فتح مكة حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا هو التسامح عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر وكان البطريارق بن يامين مبعد من كرسي الكرازة المرقصية بالأسكندرية زهاء سلاسة عشر عاما فأعاده إلى كرسي الكرازة عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إبعاد الرومان له فهذا من التسامح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فتح الله عليه بيت المقدس بعد احتلال تسعين سنة ماذا فعل الصليبيون حينما احتلوا بيت المقدس خاضوا في دماء المسلمين حتى وصلت الدماء إلى ركب الخيل وحينما ظهر عليهم صلاح الدين الأيوبي لم يعمل فيهم السيف ماذا فعل؟ أعطاهم مهلة أربعين يوما للإجلاء من بيت المقدس والعودة إلى أوروبا من حيث جاءوا بل يؤثر عنه أنه كان يمرض مرضاهم وكان يشرف على مداوات الجرحى من الصليبيين يشهد بذلك المسلمون ويشهد بذلك الغرب هذا من التسامح شيخ الإسلام ابن تايمية رحمه الله بلغه أن القائد التتري قتلوه شاه وكان يدعي الإسلام ويتظاهر بالدخول في الإسلام لكنه حارب المسلمين وأسر منهم أسرى ومن ضمن الأسرى نصارى كانوا موجودين في ديار المسلمين فذهب إليه شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله يقول له القائد التثري لماذا جئت؟ قال من أجل فكاك الأسرة إنك تدعي الإسلام ولا يجوز للمسلم أن يأسر مسلما فقال له أدع لك المسلمين ولا أترك لك النصارى فقال له شيخ الإسلام لا لا والله لا أعود إلا ومعي أهل ملتنا ومعهم أهل زمتنا فالمسلمون هم أهل ملتنا والنصارى هم أهل زمتنا ولنا عليهم حق الدفاع ولنا عليهم حق عصمة الأموال وعصمة الأنفس والله لا أعود إلا بأهل ملتنا ومعهم أهل زمتنا فتركهم له هذا القائد التتري ثم قال له يا شيخ أدع الله لي فقال له أم اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير فكان القائد يقول آمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فخذ أخز عزيزério مقتدر ونكل به فكان القائد التتر يقول آمين إن الإسلام هو دين التسامح وليس يعني التسامح التنازل عن شيء من شريعته أو شيء من عقيدته كذلك إن الإسلام هو دين الإنصاف أنصف أولياءه والله وكذلك أنصف أعداءه الذي يقرأ في سورة النساء يجد آيات يقول الله تعالى فيها إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة أتدرون فيما نزلت هذه الآيات نزلت تدافع عن يهودي اتهم ظلما بسرقة درع السارق اسمه طعم بن أبيرق والمسرق منه اسمه قطادة بن النعمان ولكي لا يكتشف السارق عند طعم بن أبيرق وضعها في بيت زيد بن السمي ثم ذهب أهل طعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له دافع عن صاحبنا يا رسول الله نحن أهل بيت من المسلمين اتهمنا ظلما فدافع عنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدافع عنهم فينزل القرآن من فوق سبع سماوات ينصفوا كما قال الله تعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هو أقرب للتقوى فينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فأحكم بين الناس النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله ولا وَلَا للخائنين لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا الله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 إن شريح القاضي قضى بالدرع لليهودي حينما لم يقم البينة علي رضي الله عنه وكان الخليفة أمير المؤمنين تخاصم علي رضي الله عنه ويهودي على درع عند القاضي شريح قاضي المسلمين فقال أين البينة يا أمير المؤمنين قال الحسن يشهد لي قال لا شهادة للابن مع أبيه أين البينة يا أمير المؤمنين فلم يجد بينة فقضى بها لليهودي فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا قاضي المسلمين هذه الدرع لأمير المؤمنين علي خرج للقتال فسقطت منه وأنا أخستها وأنت تقضي بها لي عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاءته شكوى من أهل سمرقند. أن القائد قتيبة بن مسلم غزا بلادنا دون أن يعرض علينا الصلح ودون أن يخيرنا، فماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ أقام لهم قاضيا يحكم بينهم في هذه المسألة بقضاء الشرع والدين، فجاء إلى القاضي بممثلين عن أهل سمرقند. كما جاء بالقائد قتيبة بن مسلم وسمع من الطرفين وبعد أن سمع حجة كل منهما بماذا يقضي القاضي الذي أقامه عمر بن عبد العزيز اسمه جميع بن حاضر الباجي جميع بن حاضر الباجي القاضي المسلم قضى على جيش قتيبة أن يخرج من سمرقند بكامله ولا يوجد فيه جند واحد ثم يخير أهل المدينة ويعرض عليهم الصلح معنا اتصال نعم من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل كيف حالك يا شيخ بارك الله فيك بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك يا رب الله يحفظك يا شيخ بقول لك يا شيخ لو سمحت أنا في دائقة مالية كده نعم. فكلمت يعني أحد من احد أحد المشا... يعني احد المؤسسين يعني ان يساعدني مبلغ من المال فقال بفكر وكده هل في شيخ دعاء معين او كده يعني ان هو يعني ربنا يعني يساعدني في المبلغ ده القرب شديد والله ربنا يعلم ان ايدي يا شيخ ربنا يفرج همي يا شيخ أسأل الله عز وجل أن يفرج همك وأقول لك دعائين لتفريج القرب إن شاء الله تكتبهم يعني لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الدعاء الثاني اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك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 ويسر عسره فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربك ما بقي لنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يوفق المسلمين والمسلمات وأن يرحم الأموات إنه خير مسؤول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته